يا لجلال ذات أنت العليم أنت العليم بنا أنت العليم سبحانك الله مما يا سبحانك مما رب يا خالق هذه الآيات تشهد كلها لك أنت يا الله، لك أنت الله، لك أنت. وتسبح الآيات باسمك الباقيمن فذلك I'll